الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 وعلى أبطارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن النات من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين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 وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا عَقْرُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَاءَكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ثمَّ رَبِّ حَسْجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَتَنُّمُ كَمَتَنِ الَّذِي سَوَقَ دَنَارًا فَلَمَّا أَظَعَتْ مَا حَوْلَهُ دَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُضَافِرُونَ ضم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعف حجر الموت والله محيط بالكافرين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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبدنا فأتوا بتورة من مثله وادعوا, وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاستقوا النار التي وقودها الناس والحجارة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 ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فتواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين.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 فَلَمَّا أَنْبَاهُم بِأَسْمَاعِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُهْدُونَ مَا تُهْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وقل نهبت بعضكم لبعض عدود ولكم في الأرض مستقر ومتعة إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتي أنكم من لهدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها صابدون يا بني إسرائيل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 ملاقو ربهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راضعون.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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ أَلِفِ المَعْرُونَ يَتُرُونَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِن رَب عَظِيمٌ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 ثُمَّ فَوْنَعْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَٰهِيَ الْقَرْيَةُ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُ الْبَابَتُ الْجَدَوَ وَقُولُ حِطْعَ وَقُولُ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَتَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَسَدَ الَّذِي نَظَلَ مُقَوِّلًا وَعِيرًا الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موتى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناف مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفحدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُفْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَاعِهَا وَخُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَمِهَا قَالَ لَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ عَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ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 ذلك بما عقوا وكانوا يعتلون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والطابعين من آمن بالله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 واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا قفر الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاترين ولقد علمتم الذين عشدو منكم في السبت فقلنا لهم كونوا فقلنا لهم كونوا قعدة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَسْتَهْزِئُنَا فَهَذَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ثاقع لونها تسف الناظرين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 أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يشمون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْتُبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتقذتم عند الله عهدا فلن يخلط الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً، وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان، وإن جاءتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجاً. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 فَإِذَا كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَنقُتِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْظٌ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 بئت ما اشتروا به أنفتهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينسل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا أقيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مخدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم استخدتم العجر من بعده وأنتم ظالمون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 الذين أشركوا يود وحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحذح وما هو بمزحذح من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفافقون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 نبدى فريق من الذين عوثوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك تليمان وما كفر تليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سعل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَأَذَّكَى رُمْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ خُفَرَاتٍ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ تَعْفُوَ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من ممن نعمته بدل الله أن يذخر في اسمه وتعفى خرابها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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو سأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون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 ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حقك لا وسيء أولئك يؤمنون به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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها وَلَا ولا تنفعها شفاعه ولا هم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْنَا لِلْبَيْتِ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ وَآمِنَا وَاسْتَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ كُنتَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَاعْتَهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم ربنا وابعتهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اختار لكم الدين ان الله اختار لكم الدين فلا تموتن الا وعنتم مسلمون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 وإسحاق ويعقوب والأسداط وما أوثي موسى وعيسى وما أوثي النبيون من ربهم لا نفزق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلطون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعفوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 فَذَلِلْ لِي أَنَّكَ قِبْلَةٌ تَرْضَعَهَا فَذَلِلْ وَجْهَكُمْ شَطْرَ الْمَسِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَذَلِلُوا شَطْرًا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 فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأسم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويذكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكروني أذكروكم وشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن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 ولا نبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إننا بالله الذين عذاب أصابتهم صيبة قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم فلوة من ربهم ورحمة وأولئك هم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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب واستحى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يستخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسراف عليهم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 تَمَنَّى الصَّدُّ غَيْرَ دَاغٍ وَلا عادٍ فَلَا اسْمَعُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس بالضالط واللوج وكم قبل المشرق والمغرب، ولكن بالومن آمن بالله. ولكن البر ومن امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واثلمال على حبه واثلمال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائين وفي الصدق واقام الصلاه وَقَامَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ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 وذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القطاط حياة يا أولي الألذاب تستقون قُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَقِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعُهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم فَإِنْ خِفْتُمْ مَصِلْ جَنَفًا أَوْ اسْمًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبلكم لعلكم تستقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 فَاَيَذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَأَجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 فَإِنَّ نَبَاشِرُونَ وَبَشِّرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم أثموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم في الباطن وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وعنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا سَيْتَرُ مِنْ الهدي وَلَا تَحْنِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ تَعَالَى مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ثيثر من الهدي فمن لم يجد فطيام ثلاثة فِي في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واستقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فين الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد استقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح عن ثبثا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وذكره كما هداكم وإنكنتم من قبله لمن الضالين ثم عفوا من حيث عفا الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنَاسِكِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا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 واعلموا أَنَّكُمْ إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخطام وإذا تولى سعى في الأرض ليفتد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا أقيل له استقل الله أخذته العزة تحسب جهنم ولا بأس من هذا ومن الناس من يشرى نفسه بتغاء مرضاه لله والله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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظنر من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ذهن للذين كبروا الحياة الدنيا ويدخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ضغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Allah يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء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 ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما وما تفعل من خير فللوالدين والأقربين واليسامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 ومن يرتد منكم عن دينه فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما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 ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 فإذا تطههم فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب السوابين ويحب المتطهرين نساءكم حُرث لكم فَأَتُحُرْتَكُمْ أَنْ نَشِئَتُمْ وَقَدْ دَمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَاهُ أَنْكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُضَّةً لِأَيْمَانِكُمْ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 لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّطُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ فإن, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّطْنَ بِعَنْقُهُنَّ تَلَا تَتَقُونَ ولا يحل له النعيم أكتُم ما خلق الله في أرحامه إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وضعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ول الرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرّتان، فإن تأكوا بمعروف أو تسريحوا بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله.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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تستخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ فِيهِ عِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ رَّحِيمًا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستوضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 فَإِذَا بَلَغْنَا جَنَحٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعْلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَبْغَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَاءٍ أَوْ أَكْلَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن تطان إلا أن تقولوا قولا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عبادة نكاح حتى يبلغ الكتاب عجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو فريضا وَمَتَّعُون عَلَى الْمُوثِقِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِفْصُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنفوا القضل بينكم إن الله بما تعملون بطير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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وطية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن إن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوح حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو قضل على المات ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبكث وإليه ترجعون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 وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من زيارنا وأبنائنا فلما كثب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 والله يؤتي ملكه من يشار والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الثابوت فيه سكينة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 فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ارْتَصَفَ ضَرْبًا بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا قال الذين يظنون أنهم لا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم مع الصابرين ولما برزوا لجالوس وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتفس أقدامنا وانفرناه قُضْفْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ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 منهم من كلم الله ورفع بعضا درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللهم اقتسل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء رسع كرثيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 والذين كفروا عنياءهم الطابوت تخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَدَمْتُ أَمْنَىٰ قَالَ بَلَى وَلَا كُلِّيَ أَطْمَعِنَّا قَالَ سَأَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطِّيرِ فَأَصْرِهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يحسينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حفظة تمثل حبة أنبثت سبع سنابل في كل ثنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذل لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أدا والله غني حنيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداة الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل طفوان عليه سراب فأطابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتراء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة, كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكنها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بطير أيود وحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها, له فيها من كل السمرات وعصابه الكبر وله جزية وله درية ضعفاء فأصابها إعطار فيه نار فاحترقت كذلك نبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ويبعث ما كسبتم و مما أفرجنا لكم من الأرض ولا تأمنم خبيث منه توفقون ولست بآخذه إلا أن تغمضوه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشان والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فرع مما هي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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتواء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وعنتم لا تظلمون للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون الجالن أغنى من التعطف من التعطف تعرفه بثي لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أعمالهم بالليل والنهار سرعوا على نيتهم فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتفضطه الشيطان من المسجدين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 وَمَن عَادَفَ عَنائكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الزَّدَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْ دَرْبِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ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 وإن كانت عسرة فنظرة إلى ما يسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون اللّه، ثم تُوفّى كل نفس ما كتبت، ثم تُوفّى كل نفس وهم لا يظلمون يا أيها الذين عمّنوا.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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمر الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرعدان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشوادع إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجهل ذلكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وعدنا أن ترتبو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاب وكاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فِتُوقٌ بِكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اعت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم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 لا من رفضون بما أرسل إليهم من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعا لها ما كتبت وعليها ما اكتبت ربنا لا تآخذنا إن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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن سهينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا